فمرحبا بكم أيها الطلاب في هذا المقام أسأل الله سبحانه أن يجعله مقام مباركا وأن يجزل أجر الجميع الحاضرين والسامعين والمتعاونين عليه إنه خير مسؤول ثم أيها الأحبة في الله إن يسر الله عز وجل لنا الأمر سنتذاكر في هذه الفرصة العاجلة ما يسره الله عز وجل لنا من النظر والتعليق اولا في كتاب عظيم من كتب شيخ الاسلام بحق ابن تيمية ترحمه الله تعالى برحمة الواسعة ذاكم الكتاب الذي يعرفه طلاب العلم تدارسه جماعات من العلماء وطلابهم وسعى الى حفظ متنه الكثيرون فهو علم على رأسه نار الا وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى برحمته الواسعة سنسعى الى شرح والتعليق عليه في هذا المجلس ثم نقف في نقطة من نقاطه وننتقل بعد ذلك إن يسر الله تعالى إلى مواصلة ما بدأناه في المجالس السابقة من التعليق على كتاب شيخ الإسلام بحق أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله برحمة الواسعة مسائل الجاهلية فننطلق من حيث وقفنا في المجلس السابق بعد التعليق والنظر في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالله اسأل ان يوفقنا جميعا وان يشرح صدورنا وان يوفقنا للحق والصواب في كل شأن نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأثمان الأحملان على المبعوش رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارسل لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين آمين قال شيخ الإسلام سبح تيمية رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليغذره على دين كله وكفى بالله جهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد وهذا اتقاذ الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقات بعد بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله فالإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز فيما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيف فليؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل ينفون ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضئه فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضيه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كبع له ولا رد له ولا يقاس خلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق طيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون وبهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرشدين والحمد لله رب العالمين وسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلام على المرشدين بسلامة ما قالوه من النفس والعين وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثباد ولا عدود لأهل السنة والجماعة عما جاءت فيه المرسلون إنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قد دخل في هذه الجنة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعد ثبث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له قوة أحد حسبك هذه هي العقيدة الوسطية أيها الشباب قبل أن نعلق على ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقف قبلها على أمور. الأول العقيدة. إن المراد بالعقيدة باختصار تحقيق الإيمان وما يتبعه. في شرع الله سبحانه ولذا فسر المحققون من أهل العلم العقيدة بالإيمان لأمور الأول أن محل الاعتقاد القلب وثانيا أنه لا سبيل إلى عقيدة صحيحة إلا باليقين والتقرير بها وذلك أيضا محله القلب فإن الاعتقاد سمي بالاعتقاد والعقيدة سميت بالعقيدة من العقدة يقال عقد الحبلة أي اوثقه وحزم أمره فلا ينفك لشدة الاستفاق والوثق كذا العقيدة إذا إيقانها القلب صارت راسخة قوية مستقرة كما هي العقدة في الحبل تكون ثابتة تصل بين طرفي الحبل والعقيدة التي هي الايمان تشمل إيمان القلب بكل ما جاء عن عن الله في كتابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فبهذا الاعتبار إقان القلب بأن الدين من الله وأن السنة النبوية الصحيحة من الله. هذا يسمى بالاعتقاد هذا الاعتقاد له اصول وله مكملات فاصول الايمان اصول العقيدة هذا باختصار ولذا يدخل في الاعتقاد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام وكل حق بينه الله عز وجل في شرعه وعلى هذا كما بين علماء السنة يدخل في الاعتقاد التوجه القلبي تجاه الاحكام الشرعية كالصلوات والجمع والجماعات والطهارة بانواعها من حيث انها مشروعة من الله سبحانه وتعالى ولذا إذا تكلم أهل السنة في الاعتقاد تجدهم في ثنايا كتبهم يذكرون أمر الصلاة وأمر الجمع وأمر الجماعات وأمر الجهاد وأمر الأخلاق وأمر السلوك كما سيذكر ذلك شيخ الإسلام في نهاية كتابه رحمه الله تعالى وأيضا يركز أهل السنة والجماعة في بيان بعض مسائل الأحكام في كتب الاعتقاد لأن مخالف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع والفرق المخالفة خالفهم فيها وانصرف عن دليلها إلى هواه وضلاله فعلى سبيل المثال ذكر في بعض كتب العقائد أمر المسح على الخفين كما في الطحاوية ونرى المسح على على الخفين قد يسأل السائل هذا أمر فخي أليس كذلك وأمر يتكلم فيه في باب الطهارة أو الصلاة فلماذا جاء به ها هنا لأن أهل البدع من الرافض والشيعة ينكرون ماذا هذا الحكم الشرعي وصار عندهم عقيدة ومنهجا فوافق ذلك أن يذكره أهل السنة في كتبهم العقدية يبينون فيه عقيدتهم تجاه هذا الحكم الشرعي الذي خالف فيه من خالفهم من أهل الأهواء والبدع ولذا يتنبه لأمر مهم المسلم قد يقع في بعض المخالفات والمعاصي لأجل ضعفه أو غفلته فيستحلها استحلالا عمليا لا يخرج عن دائرة الإسلام حتى لو كانت كبيرة من كبائر الذنب فلا يكون فعله هذا دالا على خلل في عقيدته ومنهجه لأنها معصية لا يعصم منها أحد إلا نبي مرسل لكنها تكون خللا عقديا منهجيا إذا اتخذها هذا الشخص او هذا الفرض او هذه الطائفة من الناس اتخذوها منهجا وطريقا على سبيل المثال بعض الجماعات لا تحرموا الاختلاط بين الرجال والنساء مع العلم انه قد يقع مسلم في الاختلاط مع النساء وهو يقر بهذا الخطأ فيكون عاصيا مرتكبا لمخالفة شرعية يرجى له التوبة ان شاء الله تعالى يذكر وينصح ولا تمس هذه المخالفة عقيدته من حيث أنها تخرجه عن عقيدة السنة لكنها معصية ومخالفة لكن هناك جهات تتخذ هذا الأمر أعني الاختلاط بين الرجال والنساء منهجا وطريقا فإذا قلت ونصح لا تخالطوا النساء ولا تختلطوا مع النساء أيها الرجال قالوا لك أنت ماذا أنت متشدد وأنت لا توافق الواقع والحاضر بل عادوك وقاطعوك لماذا لأنهم اتخذوا هذه المخالفة ماذا منهجا وطريقا ولابد من التفطن لهذا وهذا يحتاج إلى فهم وإدراك وإن التساهل في المعاصي والغفلة عن أحكام الشرع تجاهها اتباع الهوى فيها قد والعياذة بالله يجعلها منهجا يصيب العقيدة بخلل وفساد والعياذة بالله فلابد من التفطن لهذا أعلم باختصار لماذا أدخل كثير من كتاب العقيدة بعض مسائل الفقه في ضمن كتب اعتقادهم، لانها اولا من الدين وثانيا لان المخالف خالفهم فيها وجعل هذه المخالف عقيدة ومنهجة هذه العقيدة باختصار واصولها معروفة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبحث بعد الموت والإمام القدر خيره وشره كما سيأتي معنا وأهل السنة أهل الحديث والأثر الأثر السلفيون عقيدتهم من الكتاب والسنة هذا مصدر العقيدة هذا الأمر الثاني الكتاب والسنة الصحيحة وكان السابقون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم عقيدتهم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا كتاب الله قرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ساروا عليهما وتطبقوهما ما كان من الإيمان آمن به اعتقادا وما كان من العمل عملوا به وما كان من المنهي انتهوا عنه هكذا كانوا يعملون ثم لما بعد الناس عن العهد الأول وظهرت المخالفات وظهرت الفرق فاسد عقائدهم وفاسد مقالهم وألفوا شيئا من كتب العقائد الفاسدة قام أهل السنّة أهل العلم في بيان عقيدة الإسلام عقيدة الإيمان عقيدة الصلاة الصالح قيدوها وكتبوها بعدة اعتبارات باعتبار أن يبينوها للناس لأنها قد خفيت على الكثيرين منهم وهذا بيان تأسيس ونوع ثاني في سياق الرد على من خالف اهل السنة في عقيدتهم فالفوا وكتبوا عقائد عظيمة مستوحاء ومؤخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لان الاعتقاد لا مصدر له الا الكتاب والسنة فالعقيدة توقيفية على نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة فألفوا الكتب والمؤلفات المطولة والمتوسطة والمختصرة بحسب عصورهم التاريخية في كتاب العظم لابن الشيخ والتوحيد لابن خزيمة والإيمان لابن منده. وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللا لكاء والشريعة للآجر والسنة للخلال واعتقاد أهل الحديث والاعتقاد تنوعت أسماء كتب العقيدة إلى يومنا هذا يطلقون عليها اسم الإيمان كالإيمان بن مندى ويطلقون عليها اسم الشريعة كالشريعة للآجري ويطلقون عليها مسمى الاعتقاد كالاعتقاد للمقدسي ويطلقون عليها السنة كصريح السنة لمن؟ للطبراني أو شرح السنة لمن؟ للمزني ويطلقون عليها أسماء بحسب المناسبة وبحسب النسبة كما هو حال كتابنا معكم العقيدة الواسطية فإن مؤلفه ألفه لأجل طلب من أحد الفضلاء قضاة العراق المسمى برضي الدين الواسطي كما سياتي معنا واحيانا ينسبونها للمكان كالواسطية والتدمرية او يسمونها باسماء نصيحة كالوصية وما شابه ذلك كل ذلك يصب في امر واحد في احتقاد اهل السنة والجماعة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نقف باختصار على صاحب كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله فهو علم من العلام ومعرف لا يحتاج إلى تعريف رحمه الله وأطلق عليه شيخ الإسلام لأنه غاسق من أهل العلم في معرفة الإسلام بكل تفاصيله رحمه الله شيخ الإسلام يعني شاخا في الإسلام علما وفقها وإدراكا واستيعابا فهو الإمام العلامة الجبل الجهبذ أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي الشامي ابن تيمي رحمه الله تعالى ولد في الشام دمشق في عام 661 في عام ستمائة وإحدى وستين للهجرة وتوفية في عام سبعمائة وثمان وعشرين من الهجرة كان من العلم من أهل العلم ووعيته وهو كما قال عنه لم يرى مثل نفسي ولا رؤيا مثله رحمه الله تعالى تفننا في كل العلوم في الاعتقاد في علوم القرآن في علوم السنة في أصول الفقه في العربية وأصولها وكان على استيعاب تام لعقائد الفرق المخالفة لضحضها وهداية أهلها فهو بحر من بحور العلم وترجمه العلماء بتراجم واسعة وهي معروفة لطلاب العلم تتلمذ عليه جماعات من فحول العلم كتلميذه النجيب ابن القيم الجوزية رحمه الله والذهبي المعروف شمس الدين وابن كثير صاحب التفسير وابن عبد الهادي والبرزالي وغيرهم من طلاب العلم وإن العالم يعرف بعلمه وبتلاميذه فاستفادوا من علمه وصاروا بعلمه وكانوا عيالا على علومه الواسعة ومن أجمل ما أذكره في بيان علمه وسعة فضله رحمه الله تعالى ما ترجم به بعضهم أظنهم ابن كثير رحمه الله تعالى كان يذكر في سياق ترجمته أنه لاقى يوما من أيام حياته رجلا من أهل العلم وتناظرا وتناقشا في مسألة من مسائل العلم فأذكر فيما قاله مترجمه رحمه الله ورحمه ورحمنا جميعا في وصف شيخ الإسلام قال فكلمه فوجد ساقيته لا طمت بحرا شبه علم هذا العالم بأنه في مقدار ماذا الساقية معروف الساقية سقية الماء التي تأخذ الماء من الجداول وتنقله إلى جدول آخر تغرفه من حوضه هذا ماء قليل فقال فوجد ساقيته لاطمت ماذا بحرا لا مجال للمقارنة وكان من سعة علمه أنه يعرف حقائد الفرق المخالفة للسنة أكبر من معرفة أصحاب الفرق بها فاستوعب الحق رحمه الله واستوعب كذلك ما خالف الحق ومن أراد أن يقف على هذه الحقيقة بعد أن نتأصل وبعد أن نرسخ في كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انظروا في كتابه منهاج السنة النبوية في رضه على الشيعة الاثني عشرية الامامية ورده على المنطقيين تجد العجب العجاب والبحر الزاخر كما يقال من علوم هذا الرجل رحمه الله تعالى وهذا فضل الله يعطيه الله من يشاء من عباده ولذا كثر اعداؤه وكثر خصومه وهذا علامة للعلم والسير على الحق كما الأنبياء والرسل يقيض الله لهم أعداء من شياطين الجن والإنس فإن الله بقدرته الباهرة يقيض لأهل العلم والفضل أعداء وخصوم يخالفونهم على الحق الذي يسيرون عليه ولكن كما قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين فما جادله أحد احد الا وكان النصر حليفا لابن تيمية جرده عن كل علومه وبيّن ضعفه وجهله ما علميته وحكمته واسلوبه ولطلاب علم ان يتأمل في اسلوب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه أو في كتبه وفي هذه العقيدة التي ندرسها اليوم أسلوب علمي محض يقوم على الأدب وسياق النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن المهاترات والشتائم والسباب علم وبصيرة وفرقان رحمه الله تعالى وكتبه شاهدة على علمه هذه الفتاوى دالة على علمه كتب عقيدته دالة على علمه له من المؤلفات بالمئات منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود فلطلاب العلم مبتدئ كتاب من كتبه يناسبهم وللمتوسطين من طلاب العلم له من كتبه كتب تناسبهم وللمنتهين والمتقدمين إن صح التعبير كتب وافرة من كتبه وتعليفه تناسب درجتهم العلمية فهو موسوعة علمية واسعة رحمه الله برحمته الواسعة هذا باختصار والتوسع لترجمته موجودة في كتب المسلمين كالبداية وإنهال بن كثير وسير إعلام النبلاء للذهبي وفي كلام تلميذه ابن القيم وابن ناصر الدين الدمشق في الرد الوافر ترجم له وغيره من تلاميذه ترجم له ترجمة وافية وما قلت وهذا لا يعادل نقطة صغيرة من ترجمة هذا الامام لأن المجال ليس بمجال تطويل وإنما هو مجال اختصار وتفصيل وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وهذه العقيدة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال بعض أهل العلم في عام ستمائة وثمان وتزعين للهجرة تقريبا ستمائة وثمانة وتزعين للهجرة النبوية وكان سبب تأليفه لهذه العقيدة أن القاضي الذي ذكر نسمه قبل قليل القاضي العراقي المسمى برضي الدين أظنه عبد الرحمن الواسطي واسط منطقة في العراق هذا القاضي كان في طريقه إلى الحج إلى بيت الله فجاء من العراق ومر على الشام ومر على شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى وهذه كانت من عادات كثير من علماء السنة وطلاب العلم إذا أرادوا الحج وقصدوا بيت الله للحج يمرون على أهل العلم في طريقهم يستفيدون منهم رحلة في طلب العلم فيأخذوا ثمرة الحج إن شاء الله وثمرة السعي في طلب العلم وتحصيله أجر على أجر ونور على نور سبحان الله فلما وصل عند شيخ الاسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى وكان قد جاء من العراق وما ادراك ما العراق في زمن العباسيين كانت قد امتلأت بالفرق والطوائف المنحرفة من الجهمية والمعتزلة والاشاعرة وطوائف المتصوفة والعقلانيين والمتكلمة والباطنية بكل أشكالهم وألوانهم وصوت الحق قد ضعف في تلك الأمكنة وحصلت الفتنة في ذلك العراق فجاء هذا الواسطي رحمه الله تعالى إلى شيخ الإسلام طالب منه أن يكتب له عقيدة من كتاب الله ومن دين الله سبحانه وتعالى يسهل عليه أن يعتقدها وأن يعتني بها في نفسه وفي خاصة أهله لأن الأمور قد اختلطت في العراق فأبى شيخ الإسلام بحسب ما قاله البعض في بداية الأمر أن يستجيب لطلبته قال له إن الناس والعلماء قد كتبوا الأئمة كتبوا في هذا الشأن كان الواسطي يعرف قدر شيخ الإسلام رحمه الله قال له إلا أن تكتب لي أنت فلما أصر عليه شرع في كتابتها رحمه الله تعالى ولذا سميت بالعقيدة الواسطية لماذا لأجل من طالبها الواسطي العراقي الذي جاء من العراق رحمهم الله جميعا فبدأ شيخ الإسلام في كتابتها وتدوينها متى بدأها رحمه الله قالوا بدأها بعد صلاة العصر وفرغ منها قبل غروب الشمس هذه العقيدة العظيمة ليس معنى هذا أن أمر العقيدة أمر هيئ لا وليس معنى هذا ما يقوله بعض أهل البدع والضلال إن العقيدة سهلة وأمر وهي نعم هي بمعنى أنها سهلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها عند الله ميزان عظيم بل هي أساس الدين والمله. لكن المخالفين للسنة يهمشون منها لماذا لأنهم لا يعتنون بنشرها لا يعتنون بنشر التوحيد ولا ببثه بين الناس ولا بتحذير الناس من الشرك ومظاهره ولا بربط الناس بحق الله من أسمائه وصفاته وربوبيته وعبادته وحده ولا شريكنا لكن هذا دليل على سعة علم ابن تيمية رحمه الله تعالى وثانيا هو دليل عظيم على استيعاب شيخ الاسلام ابن تيمية كبقية الائمة والعلماء لعقيدة الاسلام فكانت عنده مهضومة مستوعبة سلسة كتبها في هذا المجلس لانه يحفظها عن ظهر قلب فصارت عنده كملكة تجري في دماء كالدم الجار في الاوعية والشرايين وهكذا ينبغي ان يكون طلاب العلم إذا تعلموا العلم وتعلموا العقيدة عليهم أولا أن يحبوها وأن يخلصوا النية فيها لله وأن يستوعبوها وأن يهضموها أولا لينجو بأنفسهم من الضلال والعقاب والعذاب وثانيا لتقبل أعمالهم لأنه يا شباب لا سبيل إلى قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى إلا بتحقيق العقيدة التي أساسها الإخلاص والتوحيد ولذا قال الله تعالى في كتابه وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله لما خالفوا الإيمان وكفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل منهم ماذا أعمالهم وكذلك من لم يقم على العقيدة الصحيحة ويقم قلبه على الاعتقاد الصحيح على توحيد الله رب العالمين وهو على وعي وإدراك بأن العقيدة حق الراسخ لا بد من ترسيقه وفهمه واضمه فإن أعماله ستكون هباء منثورا لكنه إذا أقام نفسه على شجرة العقيدة السلفية فإنها كما قال تعالى أصل ثابت مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها, أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هذه العقيدة أنت فيها في سعادة في حياة طيبة تتمنى أن لا تخري من كتب العقيدة وأن تعيش فقراتها وأن تعيش جمولها ونصوصها لأنها إيمان به تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب فألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الفترة الوجيزة فكانت هذه العقيدة الواسطية فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية ورحم من قيضه الله للمسلمين أن يكون سببا في وصول هذه العقيدة إلينا وإلى هذه اللحظة وهذا من فضل الله على الناس ومن فضل الله على أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ميت من منذ عام 728 الهجرة وما زالت آثاره موجودة نتدارسها فأنعم به وأكرم من وظيفة أيها الشباب ومن مقام هذا المقام العلمي أسأل الله يجعلنا جميعا من أهل العلم وطلابه فكتب شيخ الإسلام هذه العقيدة وكانت معروفة في زمنه وانتشرت ولها قصة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيم رحمه الله تعالى قصة العقيدة الواسطية فإن شيخ الإسلام لما امتحن من قبل أهل الأهواء والبدع لما أظهر عقيدة السلف وخالفه المخالفون ماذا فعلوا رفع أمره إلى بعض الصالحين ذلك ذلك الزمان فوشه به إلى بعض الصالحين فجاء به وامتحن فقال لو أنت ألزمت الناس بعقائد فقال لهم هذه العقيدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كتبته كتبته بطلب بعض الناس ولي ولعقيدة كتبتها منذ كذا وكذا فجاء بالعقيدة وناقش عليها من المخالفون فأفحمهم جميعا رحمه الله برحمة الواسعة هذه هذه العقيدة هذه العقيدة الواسطية تتميز بأمور مهمة انتبه لها أيها الطلاب أولا تتميز بالاختصار والبساطة وسهولة العبارة لماذا ثانيا لان شيخ الاسلام هذا الامر الثاني استقاها من نصوص كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فان القرآن سهل وآياته بينا ثالثا تتميز هذه العقيدة بجمعها لمجملات عقيدة اهل السنة والجماعة رابعا تميزت هذه العقيدة بأن شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى ركز فيها على جانب عظيم مهم من جوانب العقيدة ألا وهو جانب الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته اتكزت على هذا الجانب فهي إن صح التعبير يمكن أن نطلق عليها عقيدة وقاعدة في باب الأسماء والصفات كما قرى علينا قارئنا جزاه الله خيرا تميزت هذه العقيدة أيضا خامسة بأنها اشتملت على أمرين تأسيس العقيدة وثانيا الرد على من خالف العقيدة السلفية بكل طوائفهم وألوانهم ومللهم ونحلهم ولذا طلاب العلم ليعلو من همامهم وليسعوا إن استطاعوا إلى حفظ هذا المتن وهذه العقيدة لأنهم إذا حفظوها إن شاء الله تعالى رسخت هذه العقيدة وصارت عندهم سلسة وهضموها إن شاء الله تعالى وصارت معهم ملازمة في كل حين وشأن تزيد في إيمانهم إن شاء الله لأنها من النصوص وتجعل لهم بإذن الله فرقانا يعرفون به الحق ويفرقون به بين ال... بها بين الحق والباطل طالب العلم عليه في فترة شبابه ونشاطه أن يسعى إلى حفظ متون العلم ليسعى أن يحفظ في كل فن وفي كل علم معلوم الإسلام أن يحفظ متنا ولو مختصرا يضبط له هذا العلم الشرعي ومن هذه المتون هذه العقيدة الواسطية فهي سهلة ونصوص تثمر خيرا إن شاء الله تعالى في قلوب طلاب العلم هذا ما تميزت به هذه العقيدة الواسطية كما السعر والله أعلم